كل انسحر I Ik ga het عشق في عشبة الاتحاد إشراط ترى يا لا لا يا لا لا يا لا لا والخلايا بتينادي وتبول يا لا لا يا لا لا يا لا لا ما عقمه من الزمن إشبة ويقول يا لا لا